ايداتي هوني بوحيدر ومي الحسن والعترة تصليع لني برؤالة ترك مرات مو مرة اي لك هذا العام المقبول والعترة حاد الموصول przestانشاء الحيد الحيث اذا تحضرحا في الميلاد سيد من بني هاشم الك اعظم ماجر مضمون بس الله اللي بيعالين بي اكيد على الصراط يجوز حيد في الحشر حاكم اكيد على الصراط يجوز حيد في الحشر حاكم يالله تضمن الغفران وتبعيد عناك النيران تفوز من النابي بنظرة تفوز من النابي بنظرة هو النيبي وحيدر ايداتي هو النيبي وحيدر وام الحسن والعترة تيصلي على النيبي وآله ثلاث مرات مو مرة إلك هذا العام المقبول وللعترة حاد الموصول خلي الجا حيد بحسر يا شيعي لوحة فيلك اليوم الدلاجر للمختار نا للعزاء وانت دي من لا ده حد من الاطراح ما يرتزيه قبرك باليمين تشيل وتسمع صوت من جبريل ربحت الجنه بالزهره ربحت الجنه بالزهره ونيم يا وحيده اذا تهوني بوحيده وام الحسن والعطر صلع لني برؤاله ثلاث مرات مو مرة إلك هذا العام المقبول وللعترح بالموصول خلي الجا حيد بحسر بارح والعيشة بالذكرة يعود عليانا نتمنى حفل ميلاد قال البيت خطل العتران تبنى خطل العتران تبنى نحي الحافل ما ننسى وصيام الإمام يكون نحي الحافل ما ننسى, ننسى يشاره من ولينا يقول لعنك الخطاك يزول لهذا الناصي مش عدرة لهذا الناصي مش نبي وحيد ام الحسن والعترة صل على النبي هذا العام المقبول وللعذره حبل الموصل خلي الجحيد بحسره في يوم العسر والميزان وضعت تهت تلقك تناد وتسمع الاندن ثمان ابواب للجنات خذ اللي تحبه وياك ثمان ابواب للجنات خذ اللي تحبه اللي تحبه وياك <تصفيق> كرام الناس يوم الحشر رفعت راس نيتاج الحب على الفطره نيتاج الحب على الفطره اي داتي هوا الني بو حيدر اي داتي هوا الني بو حيدر وام الحسن والعترة تي صلع لني بو ثلاث مرات مو لك هذا العام المقبول والعترة حاد الموصول خلي الجا حيد عهد من شيعه الكرار ما نترك ابد ميلاد نضل علمنا هج ماشي ما نختلف حل جدال يعني نفس حل جدال حفلت باقي العهد للاحفاد حفلت نعيت بدوم باقي العهد للاحفاد رفضنا فتوات التكفير معني ترث باللي يصير وبيكم نطمأن بكرة بيكم نطمأن بكرة إذا تهوني بوحدة إذا تهوني بوحدة وم الحسن والعتر لا اعلم ندعو على ثلاث مرات مو مره لك هذا العام المقبول ولا العذر الشاعر أبو محمد الناجي